تسليم المجاهد أبي جندل للكفار. بعد أن أمر سهيل بن عمرو على الدولة الإسلامية شرطا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا ردته إلينا. تلفت المسلمون وأعينهم تدور غضباً فقالوا سبحان الله كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلماً والتفتوا مرة أخرى فإذا بحركة بين شجر السمر شاب يرصف في قيوده يتخلل الشجر متهاشيا قريش يحجل حجلا نحو معسكر المؤمنين يستنجد بهم ثم يرمي بجسده بينهم فيهبون نحوه ويطوقونه كالقلوب التفت سهيل وحدق بالفتى فإذا هو ابنه أبو جندل كيف هرب من زنزانته بمكة كيف وصل الحديبية تأجج الغضب برأسه وهو يرى ابنه يتمرد على الأصنام ويفر بقيوده نحو فضاء التوحيد فدب كتلة من الغضب نحو ابنه، فرفع يده ثم هوى بها بقوة في وجهه. لم يأبه الفتى لتلك اللطمة، فلطالما تلقى أشد منها في زنزانته. لم يأبه، فهو أسعد أهل الأرض الآن. لأنه بين أحبته ونبيه صلى الله عليه وسلم وقد حانت ساعة الحرية فما أجملها من ساعة التفت سهيل للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصيح هذا يا محمد أول من أقاضيك عليه أن ترده إلي شعر صلى الله عليه وسلم بغصة فقال إنا لم نقضي الكتاب بعد فقال سهيل فوالله إذا لم أصالحك على شيء أبدا يا محمد قد لجت القضية بيني وبينك قبل أن يأتيك هذا فقال صلى الله عليه وسلم صدقت سمع أبو جندل كلمة صدقت فتلاشت سعادته وقلصت ابتسامته وتحطم حلمه بالحرية أكب والده عليه وقبض على تلابيبه ومجامع ثيابه من جهة صدره قبض عليها بكل قوة وبدأ يجره نحو معسكر الكفر بينما كان الغضب يمزق المسلمين يريدون انتشال أخيهم الذي يصرخ يستنجد يمزق أنينه القلوب وتملأ استغاثته سماء الحديبية وهو على الأرض يتصفح وجوه إخوته يناشدهم يا معاشر المسلمين أتردونني إلى أهل الشرك فيفتنونني في ديني فاضت العيون من حوله وسافرت نداءات الشاب كالخناجر في قلب النبي صلى الله عليه وسلم فالتفت إلى سهيل ورجاه قائلا أجزه لي فقال سهيل ما أنا بمجيز ذلك لك قال صلى الله عليه وسلم بلا فافعل ففعل قال ما أنا بفاعل مناشدة ألانة الصخرة ألانة قلب الرجل القاسي مكرز ابن حفص فقال بل قد أجزنا لك فرفض سهيل تدخل مكرز وجربنه وهو يصرخ. توارى الفتى عن العيون الحزينة وتلاشى صراخه ابتلعته زنزانة الطغاة